قَدْ كَانَ إِصْيَاعُكَ عَادًا وَسَمِي Let me know.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 I don't know. نُطِلُّ لِيَوَانَ تُمِ بِرَبِّكُمْ عَن دَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ وشوف